وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحانه الله وما انا من المشركين المسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه نعم عظيم ومنن جثيمة نحتسبها عند الله عز وجل ونستبشر بها ومن البشارات كذلك هذا التجديد في حياة الدعوة مسجد جديد و بضاف إن شاء الله تعالى إلى سجل حسناتكم خصوصا من بناه ومن سعى في تجهيزه ومن قام على كلفته ومن حرص على عمارته من الأئمة والمؤذنين والرواد والمحفظين والطلاب هذا كله إن شاء الله موطن بشرح هذا الدين عظيم هو دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهذا الدين الذي أقام به النبي صلى الله عليه وسلم حضارة لم تكتحل العين الزمان بمثلها حضارة لا تغرب عنها الشمس إن الدين عند الله الإسلام فنحن نستبشر بهذه النعم ونسأل الله تعالى أن يكون هذا المسجد منارة للمسلمين في هذا الحي وأن يصلهم بربهم سبحانه وتعالى وأن يدلهم من خلاله على العلم النافع والعمل الصالح والنشاط الدعوة إلى الله عز وجل خصوصا نحن في لحظات فارقة من تاريخ أمتنا في لحظات بناء الدولة من جديد وهذا يحتاج إلى تكاتف كل المسلمين وإلى كل المؤمنين الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل وكلنا والحمد لله على قلب رجل واحد ديننا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ونبينا واحد وهدفنا واحد وطريقنا واحد وحتى عدونا واحد من أجل ذلك نتكاتف ونتعاون ونتوحد خصوصا في هذه المحن وشأن المحن ينبغي أن يزعج المؤمنين فالمؤمنون يعتدون هذه المحن لا يتصور نصر ولا تمكين ولا إمامة في الدين إلا بمثل هذه الابتلاءات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزيلو كثير من إخواننا قد يغيب عنه هذا المعنى فإذا أُوزي بأن قال له أحد كلمة سبه أو شتمه أو يعني أهانه بل ربما تعرض إليه يعني ضرب أو قتل أو نحو ذلك تصور من مسألة فيها ألم شديد وإيذاء شديد ويلوم نفسه ويلوم إخوانه ودعوته كما لو كانت الدنيا وكأن الله تعالى لم يحدثنا بأن هذه هي طبيعة الطريق ألم يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يسب ويشتم حتى كانوا يسمونه مزمما عكس محمد قال ألا تعجبون من قريش يدعونني مزمما وأنا محمد يصرف الله عز وجل عني سبهم يعني حتى الاسم كانوا يغيرونهم فإذا قيل لك الآن بغير اسمك أو اتهمتك هذا كله أمر قديم أمر معروف ألم يقل إنه ساحر وشاعر وكذاب أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل حتى كان أعداء الأنبياء وأعداء هذا المنهج يتشائمون بالأنبياء تشاؤموا قوم فرعون بموسى وتشاءم قوم صالح بصالح وتشاءم قوم نبينا صلى الله عليه وسلم به وهذا كله في كتاب الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائركم عند الله إذا هذه طبيعة الطريق مهما كان الظلم من أي جهة أتى لم يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ويظلم من عمه عمه الذي أعرف الناس به وألصق الناس به قومه الذين يعرفونه ومع ذلك هذا إذا وقع فهذا شيء في الحقيقة دلالة على أننا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذه طبيعة الدنيا يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر طبيعة الدنيا يوم فيه نصر وتنكين ويوم فيه يعني دولة تكون على المسلمين يوم فيه بدر ويوم فيه أحد يوم فيه الخندق ويوم فيه حنين لكن العاقبة دائما لا تكون إلا للمتقين ما جاءنا يوما من الدهر أن نبيا انتهت يعني قصته ومسيرة حياته بالهزيمة ومكهن لأعدائه لكن قد يؤذى بل قد يقتل ماذا لو قتل الإنسان في سبيل دينه ماذا لو قتل هذا شيء تحدث الله عز وجل عنه وتقدم في كثير حتى من الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق من الأنبياء من قتل في سبيل دعوته كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير في قراءة قتل معه معه هم يدافعون عن منهجه وينصرون دعوته قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان والله يحب الصبر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا إذن القضية تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى أن نتعرف معالم الطريق حتى نسير عليه ما كذبنا الله ولا كذبنا رسوله صلى الله عليه وسلم وحاشا أخبرنا الله عز وجل أن الطريق هكذا وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات فالذي يريد الطريق إلى الله يعني سالكه لا يعتريها يعني هم ولا ضنك ولا أزن هذا إنسان حالم بل هذا من أخاص الصفات يعني أهل الباطل والعياذ بالله الذين قال الله عز وجل في شأنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها حياة الكافر كلها استمتاع طيبات حفة النار بالشهوات لكن ماذا بعد ماذا بعد ذلك بعد ذلك ويلات لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرة فنحن نستبشر بهذا الطريق الذي نحن عليه ونثق في منهجنا الذي شرع الله عز وجل لنا من المبشرات كذلك هذا الاجتماع وأن ترى هؤلاء الوجوه تنظر أيمن منك فلا ترى إلا وجوها مشرقة بالإيمان وتنظر أيصر منك فلا ترى إلا وجوها مشرقة بالإيمان لا ترى إلا مصاحف تتلى ولا ترى إلا من يأوي إلى بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله سنما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ربما بعضنا أول مرة يأتي هذا الحي لكنه جاء قاصدا المسجد قاصدا الالتقاء بجماعة المؤمنين على أي شيء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم ولهذا أنت تجد الآن لا يخطئ قلبك ولا تخطئ نفسك هذه الروح التي تسري فينا جميعا أنا أزعم أنني سعيد وأنا أجلس هذا المجلس وأزعم أنك أيضا سعيد وأنت تجلس هذا المجلس لماذا؟ هذه نية إن شاء الله تعالى صادقة هذه ركضة إلى الله سبحانه وتعالى هذه معاني نتداولها وأهداف نتأملها وهمم وهمم نراجعها ومعاني نتنافس فيها يوشك إذا جاءنا أمرنا وجاء أمر الله عز وجل بالموت هذه أحسن خاتمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إذن هذه من البشارات كذلك ومن أعظم البشارات ما نحن بصدده الآن من هذا المشروع الذي يتعاون عليه أهل الديانة، الملتحون وغير الملتحين، والمنتمون إلى بعض الجماعات وغير المنتمين، والذين يشتغلون من خلال الأحزاب وغير يعني المشتغلين، كل من دان لله عز وجل بالعبودية وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعظم شأن هذا الدين. يدرك أننا في مرحلة مختلفة وأننا في لحظات فارقة ربما كنا قبل ذلك نحارب في ديننا كان بعض الناس يخاف أن يذهب إلى المسجد ويؤثر أن يصلي في بيته ويخشى إذا ذهب إلى المسجد ينظر في مسجد يعني ليس فيه أحد من أصحاب اللح وإذا دخل في المسجد ينظر من الذي عن يمينه ومن الذي عن شماله ومن الذي جالس على باب المسجد ولو برز له الرجل وقال له أعطني بطاقتك لربما يعني أسقط في يده وقال والله البطاقة أنا أنا ناسي البطاقة أصل ما ليس معي البطاقة وهكذا أنت الآن في مرحلة مختلفة أنت الآن في مرحلة من نعم الله عز وجل أنت آمن في دينك تعلمك من هذه الأشياء التي قد يعني تتعجب منها هذه طبيعة الدنيا لكن في الجملة نحن والحمد لله نسير في مشروع إسلامي نبني به دولتنا ترتفع فيه غاية الشريعة حتى لو لم نصل بعد إلى هذه المعاني لكن هي التي نضعها نصب عيوننا تشك في أن هذه المعاني حاضرة في المشهد أنا لا أقول أن شيئا قد حدث طبيعي أن التغيير سيتأخر التغيير لا يأخذ أسبوعا ولا أسبوعين ولا سنة ولا سنتين التغيير يحتاج إلى سنوات حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا وفي يومين انتهت المسألة بالوحي والتأييد والله قادر على هذا لكن هذه سنة بقي النبي صلى الله عليه وسلم عاما في صراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل حتى فتحت مكة وصارت مكة دار إسلام 13 عشر عاما حتى تأسست أول دولة في المدينة لكن من اليوم الأول والهدف واضح والمشروع ظاهر والقضية لا يختلف عليه أنا أزعم أننا الآن أمام قضية لا يختلف عليه من عموم المسلمين لا نقول عند السلفيين ولا عند الإخوان ولا عند هؤلاء عامة المسلمين بالفطرة يحنون إلى كتاب ربهم ويؤون إلى شريعته ويرغبون في أن يحكموا بمنهج الله عز وجل هذا مشروع ظاهر وكلنا حوله ندندن ونبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا وسوف تكون عقبات وعوائق وموانع وصراعات لكن هذه راية مرفوعة نوشك إن شاء الله تعالى أن نفرح ب يعني تمام عزها ونصرها وبسط سلطانها على بلادنا وغير بلادنا من بلاد المسلمين لابد أننا نفرح بهذا أننا نرى كثيرا من مشايخنا الكبراء الذين تجوزوا الثمانين والتسعين يتواردون على نفس التعليق قل الحمد لله أنني قبل أن أموت رأيت جوا عاما فيه يعني بسط السلطان الشريعة فيه من يتحدث عن الشريعة بلا خوف فيه من يهتف باسم الشريعة وينادي بها المسألة والحمد لله تحتاج لكنها من المبشعات على كل حال وهذه البشارة تحتاج منا إلى جهد تحتاج منا إلى بذل تحتاج منا إلى تضحية وتحتاج منا إلى جهاد وتحتاج منا إلى جمل من المناشط لا ينبغي أبدا أن نتقاصر عنها ولا أن يعني نتغافل ولا أن نعجز كان عمر يتعجب من عجز الثقة وجلد الفجر إننا نرى أقواما يتبنون المشروع المشروعات مشروع الإسلامي مشروع واحد والمشروعات غير الإسلامية كثيرة بعدد يعني أهواء الناس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سير ومن عجب أنك ترى يعني أصحاب الشيوعية موتون في سبيل منهجه زمان ونحن صغار كان في رجل مشهور جدا نسيت اسمه الآن يعني أخذ حوالي يعني خمسة عشر عاما في السجن على الشيوعية ولما خرج في الصحفة يعني أجروا معه يعني حوارا فقالوا له لو يعني أنت خارج الآن بعد مقضاء المدة يعني هل تتكلم بهذا الكلام؟ قال سوف أدعو إلى الشيوعية مرة أخرى ولو أخذت خمسة عشر سنة أخرى ولو أزهقت روحي. انا ونحن صغار في هذا الوقت. كل سبحان الله على أي شيء هذا الإصرار وهذا الجلد. والرجل مستعد يدخل السجن يعني مرة أخرى وأن يموت في سبيل ماذا؟ أن يقول للناس ليس هناك إله في سبيل هذا. أن يصد الناس عن الدين أي دين؟ أن يقول للناس الحياة إنما هي مادة. أرحام تدفع وأرض تبلع هكذا يدين ومع هذا عنده من الجلد جلد الفاجر ما يستحي المؤمن حين يرى نفسه متحرجا أن يخرج إلى الشارع أو أن يذهب إلى منشط من المناش يقول الجو في خطورة وفي صعوبة وخلينا يعني تحت السرير مش تحت اللحاف أحيانا يبعيز ينزل تحت السرير يعني حتى تحت اللحاف قد يكون فيها أيضا خطورة نعم والجنون فنون نحن بحاجة إلى أن نتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كيف وصلنا هذا الدين والله ما وصلنا هذا الدين على هذه الحال إلا وقد طارت فيه رقاب وزلت فيه أرواح وأنفس من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل هذا الذي قضى نحبه قبل أن يرى عز الإسلام الذين ماتوا في بدر وقبل بدر والذين ماتوا في أحد والذين ماتوا قبل أن يكون الإسلام دولة وشوك وعز وتمكين لكنهم ذهبوا إلى ربهم لم يروا في الدنيا هذا النص لكن الله عز وجل قبلهم عنده وجعل لهم يعني من درجات السابقين إذا نحن نستبشر بهذا المشروع صلى الله أن يستعملنا في نصرة دينه والقضية تحتاج إلى أمر معروف نهي عن المنكر تحتاج إلى دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تحتاج إلى بذل النصيحة لله وكتابه ورسوله وإمة المسلمين وعامتهم تحتاج إلى تعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر هذه كلها معاني نحن بحاجة إليها ثم لا ينقطع وفضل الله عز وجل إذا تكلمنا عن البشارات سوف نتكلم ربما إلى الصباح كلما تأملنا وجدنا البشارات لا تكتنتين من أعظم البشارات ما نحن الآن بصدده أنت في أي يوم الآن هل كنت تحلم أن تصل إلى شعبان إحنا طول السنة بنقول لو نقرب نقرب من رجب لأن ليقرب من رجب خلاص جاء رجب وشعبان ورمضان أشبه بنعبة الكراسي الموسيقية اللي كنا دايما من ونحن صغار لعلكم تذكرونه يجري وهو حريص أن يصل إلى أنه نحن الزمان يعمل فينا والسنة تجري بنا وفي دورتها قلب المؤمن معلق لأشرف زمان رمضان وفيه ليلة القدر حيث توبة التائبين وإشراقات المؤمنين ومعاني الصالحين واجتماع الناس في بيوت الله في التراويح ويعني لاعتدال لا أقول انقلاب بل الاعتدال الذي يحدث في حياة كل منا حين يعني تسمو روحه وتغلب الطبيعة الملكية تغلب الطبيعة البهيمية التي في كل واحد منا فتأت السعادة والفرح والأنس والطيبات واللذائذ أبشر أنت الآن على اعتبار رمضان ما بينك وبين رمضان إلا ساعات الآن أنت الآن تتجهز هناك عرس حقيقي الذي يعني تزف فيه إلى هذه المعاني دعك من ال دعك من المباني ودعك من المحسوسات لكن الشرف كل الشرف في هذه المعاني هنا تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار تصفت الشياطين وينادي المنادي يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر فمن أعظم ما نستبشر به في لحظاتنا هذه أن بيننا وبين رمضان لحظات لهذا نحن يعني نأوي إلى المساجد ونزيد في مجالسنا في المساجد ونأوي إلى كتاب ربنا ونزيد من علاقاتنا بمصاحفنا ونراجع مع إخواننا مناشط الدعوة والأمر بالمعروف وعمارة المساجد و. نسبح في معاني النوايا الصادقة والمقاصد ماذا ستفعل ماذا تريد من رمضان ما الذي تتعلق به أمالك ما هي يعني غدراتك وفجراتك التي تجهزها حتى يغفر الله عز وجل لك ما هي أمالك وتطلعاتك ومعاني التي تريد أن تحققها لعلك تستخير في كذا ولعلك أن تدعو الله عز وجل بكذا لا تنسى أمتك وإخوانك في الشام وفي يعني بورما وفي الصين وفي الفلبين وفي غيرها كما لا تنسى أسرتك وإخوانك وأصحابك كما أنك لا تنسى نفسك على كل حال كل هذه معاني نحن نتجهز بها حتى إذا أزن الله عز وجل قدوم إشراقات رمضان كان هذا من كمال النعمة وتمامها هذه كلها في الحقيقة بشارات نحن نستبشر بها وأمان نحن نتطلع إليها ومعان نحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى فيها كل هذه بشارات والمؤمن يتوقف هنا أمام هذه البشارات كلها فيستشعر عظيم نعمة الله عز وجل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أنت الآن يعني جالس في بيت من بيوت الله كونك يعني توفق إلى هذا نعمة من الناس من صد عن ذلك وربما كان يريد أن يفعل لكنه لا يدري لماذا لم يفعل وربما عرضت له العوارض في الطريق فرجع وهكذا في كل شأن من الناس من يقبله الله عز وجل ويدعوه ويوفقه وييسر عليه الطاعة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر ومن الناس من يرى من نفسه انقباضا وانصرافا حتى لو كان يريد ويحب الخير لكن لا يتيسر له ربما من هؤلاء الذين كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين فالناس ما بين مقبل ومدبر ما بين متقدم ومتأخر ما بين يعني حازم وعازم وموفق وما بين متردد ومخذول هكذا الناس أين أنت من هذه التصنيفات سوف ترى نفسك في تصنيف متاخر كما أرى نفسي وهذا شأن المؤمن كما قال الحسن دائما المؤمن يلوم نفسه يقول لها لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا وما حملك على كذا فمن الطبيعي في هذا الدار أن الإنسان لا يرضى نفسه لله من منا يرضى نفسه لله عز وجل لو قايست بين يعني جناياتك وبين نعمة واحدة من نعم الله عليك لم ترى لنفسك حقا على الله سبحانه انظر يعني في كل أفعالك التي تفعلها إذا يعني نظرت في هذه الجنايات المتكررة وقايست بينها وبين نعمة واحدة من نعم الله عز وجل تعرف أنك والله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء نحن أمام هذه النعم بحاجة إلى الشكر ومع الأسف الشديد نحن مقصرون في الشكر في شكر نعمة الله عز وجل ربما العبد قبل أن تأتيه النعمة يقول لنفسه في معرض الأمان يقول لو أن الله عز وجل من علي بكذا لأفعلن ولا أفعلن ثم لم يلبس أن يمن الله عز وجل عليه فماذا هو فاعل فحق النعم أن تشكر والإنسان الموفق الذي يعرف كيف يستقبل نعم الله عز وجل بالشكر وإذ ربكم لأن شكرت الأزيد النكُون ولأن كفرت إن عذابي لشديد انظر كيف جعل الكفرة في مقابل الشكر كفر النعمة كفران النعم مؤذن بزوالها بلعل هذا في الحقيقة من أكبر أسباب أزمتنا المعاصرة إن الله عز وجل من علينا دون يعني جهد منا في الحقيقة ودون ترتيب ودون استحقاق فجأة قمنا من النوم في يوم فوجدنا أن الله عز وجل أزال يعني عروش الظالمين وقدر الله عز وجل زوال دولة الظلم والفساد والاستبداد وجاءت معاني الحرية التي أسرفنا في الحقيقة في استعمالها وبدل أن ننشغل بشكر المنعم انشغلنا شغلنا بالنعمة نفسها ولهذا ترتب على هذا أننا كثر اختلافنا وكثر يعني بغينا بغي بعضنا على بعض وكثرت المظالم وكان الأول أن نأوي إلى ربنا وأن نجتهد في شكر هذه النعمة لأن الله عز وجل إذا أنعمل على عبد النعمة فإنه يريد أن يرى ويحب أن يرى أثرها عليه وأن يرى شكرها قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ماذا بعد الاستخلاف فينظر كيف تعملون فالله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة ينظر كيف يشكرها كيف يعمل فيها كيف يستقبلها كيف يبني عليها كيف يعني يصدر هذه المعاني إلى غيره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حق النعم أن تشكر والله قصرنا وأخشى أن نكون كهؤلاء الذين حكى الله عز وجل عنه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين ولنكنن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا فكل الإنسان يعني يأخذ العهد على نفسه في شيء ثم يخالف هذا الذي عاهد الله عليه هذه مصيبة من علامات النفاق فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون نحن بحاجة إلى أن ننشغل بالمنعم سبحانه وتعالى لا أن ننشغل بالنعمة بحاجة إلى أن نشكر هذه النعم بحاجة إلى أن نجتمع حول هذه النعم فالنعم تجمع ولا تفرق لما جمع الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه شكروا هذه النعمة امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة واذكروا إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب وهو الذي يجمع ويوحد إذا كان المنهج واحدا وكان الطريق واحدا فعلام الاختلاف وعلامة التفرق ولهذا امتن الله على نبيه بهذه النعمة وبين له أنه ما كان يقدر عليها لولا أن الله عز وجل هو الذي لينك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم منظر كيف كانت الأوس والخزرج وكيف صارت الأنصار كيف كان المهاجرون الأنصار وكيف صاروا أمة واحدة على قلب رجل واحد هذا من شكر النعمة ما الذي جمعه نعمة الإسلام ونعمة القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بفضل الله بالإسلام برحمته بالقرآن هذه المعاني وهذه المعاني لم تتغير منذ اليوم الأول الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التغير الإسلام الإسلام هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام محفوظ بحفظ الله عقيدة وشريعة معاني الاختلاف عليها دين أكمله الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين محفوظ لأنه الدين الخاتم الذي نزل به النبي الخاتم بالكتاب الخاتم ولهذا الشرائع السابقة تم تحريفها وبدلوا فيها ولم يبقى منها إلا أشياء ما بقي عند غيرنا حتى من أهل الكتاب إلا بقايا وحتى هذه البقايا عبثت فيها أيدي المحرفين على مدار العصور والقرون لكن ديننا والحمد لله دين باق على النحو الذي كان منذ أول يوم وكتابنا كذلك ما زال غضا طريا كيوم أنزله الله على نبيه وسلم وسنة النبي كذلك ما زالت محفوظة بحفظ الله عز وجل قيض الله لها من الجهابذة ما يميزون الصحيح من الضعيف هذه نعمة لا تجدها عند أمة من الأمم فلا نستمسك بها ونثبت عليها ونواصل ما ورثناه عن آبائنا الأولين نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا وهذا بفضل الله متاح ومن العجب أنك تنسى نعما كثيرا هذا الفهم الذي تفهمه لكلام الله ولطبيعة المرحلة التي تعيشها والفهم للماضي والحاضر والمستقبل هذا العقل من أعظم النعم هذه الجوارح أن تصبح أن تمشي وتذهب, وتذهب وتروح وتجيء تسمع وتبصر وتتكلم وتفكر كل هذه نعم لا تحسن معرفتها إلا حين تنظر أيمن منك أشأم من منك فترى من الناس من فقد بعض هذه النعم حينئذ تعرف عظيمة نعمة الله عز وجل كيف أن الله عز وجل فجعله سميعا بصيرا أنت بفضل الله عز وجل كامل الحواس تستطيع الكثير لنصرتي هذا الدين كما كلفك الله عز وجل إذا نحن في لحظات فارقة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعي على المستوى الشخصي هذا رمضان موسم من عبادة والطاعة والتوبة والشكر والإنابة والاعتدال بعد كثير من الانقلاب والتصحيح بعد كثير من العوج والتوازن بعد كثير من الخلل تتوازن الطبيعة الملكية مع الطبيعة البهمية وتتوازن الروح مع الجسد وتتوازن الأفكار التي للآخرة مع أفكار الدنيا حينئذ يصبح الإنسان إنسانا ما كان الإنسان إنسانا بجسده الجسد لا يسمى إنسانا إنما, الجسد إنما الإنسان جسد وروح هذا على المستوى الشخصي وهذا إن شاء الله تعالى يسير على من يسر الله عليه وعلى قدر نيتك، اعلم أن محل نظر الله عز وجل من العبد نيته، على قدر نيتك يبارك لك في رمضانك وفي إيمانك وفي قرآنك، وأما المستوى الجمعي، فهذا مستوى خطير إذا صحت ركضتك إلى الله عز وجل على المستوى الشخصي صح، إن شاء الله تعالى على المستوى الجمعي تجتمع هذه القلوب في المساجد، في الترويع، في صلاة الفجر. في وقت واحد نفطر وفي واحد واحد نمسك وتصبح مواعيدنا ويعني كل شيء في حياتنا حتى أحلامنا ترتبط بالصلاة والصيام والقراءة القرآن حين إذن يمكن إن شاء الله تعالى أن نقوم بخدمة ديننا وأن نقوم ببناء أمتنا ولهذا نحن نستبشر. من نعمة الله علينا حتى في هذه القلاق والفتن التي نعيشها أن الله عز وجل يقدرها على مقربة من رمضان تخيل لو أننا في أيام بعيد عن رمضان كيف تكون القلوب وكيف تكون الآمال لابد أن المسألة كانت ستكون أصعب وأخطر لكن أنت في مراحل صراع في مراحل صعوبات وفي مراحل فتن لكن أنت تقول إن شاء الله القضية كلها يعني عشرة أيام فإذا دخل رمضان ربما هذا الله عز وجل جميع هؤلاء لا يتصور أن أحدا في نهار رمضان يخرج بالملتوف ولا يخرج بالحجارة ولا يتعرض للمؤمنين صفدت الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن فلا تقدر على ما كانت تقدر عليه في غير رمضان قد تكون موجودة ولا بد أن أنها تعمل لكن ليس بنفس الطاقة لأن يعني الروح العامة التي تظهر خصوصا في المسلمين والمسلم الحمد لله لا يخلو من خير مهما كان فيه من خصال الشر ليس هناك أحد تمحض للشر وإنما قد يكون شره كثير لكن خصوصا في الأيام المباركات الزمان المبارك هذا الزمان الذي أضلنا والمكان المبارك هذه المساجد التي يأوي إليها الناس تنتج أحوالا أيضا مباركة ومع كثرة الصالحين وكثرت يعني عباد الله المتقين ومع وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر والحلم وسعة الصدر وحسن الخلق ومع بزل النصيحة هذه المعاني كلها والحمد الله من أعظم ما يمن الله عز وجل به عليه فما بالنا يعني لا نستبشر نحن والله مستبشرون متفائلون نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى سواء على مستوى الشخص أو على مستوى الأمة. وعندنا من وعد الله عز وجل ما نستبشر به مرة بعد مرة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سيأت الضياء سينشر الله عز وجل هذا الدين في ربوع الدنيا حتى لا يبقى إلا معسكر الإيمان لا يبقى إلا معسكر واحد إن شاء الله تعالى ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم على هذا لا يبلغن هذا الأمر يعني الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل زليل يقول حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين نحن على بينة من هذا إن شاء الله لكن نحتاج إلى سواعد نحتاج إلى جهود نحتاج إلى تضحيات نحتاج إلى بزل حتى إذا لقي أحدنا ربه سبحانه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تبل السرائر يكشف ما في الضمائر إذا سألك الله عز وجل فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين حينئذ تنبعث مجيبا وأنت والحمد لله على بينة من ربك يقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أن ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سأل الله تعالى بمنه وكرم أن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين وأن يحقن دماء المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلة وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد. نعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اسأله تعالى أن يقيل عثرتنا وأن يفرج كربتنا وأن يغفر زلتنا وأن يلم شعثنا وأن يجمع كلمتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد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 هددوهم وتوعدوهم وقابلوا الحجة والبرهان بالطغيان. قالوا يا شعيب لا نخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين ولوط كذلك وقوم لوط كذلك. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين وهل الحج والبرهان الذي سماه الله سلطان سلطان على القلوب يقابل بالإخراج والسجن والقتل هذا إفلاس هذا إفلاس قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين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 أن يواجهها بالوعيد والتهديد بالسجن وهذا شأن المفلس من الحجة والبرهان. وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرج من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلك النظالمين ولا نسكن الأرض من بعدهم. وعد من الله لا يخلف ولا ولنسكننكم الأرض من بعدهم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات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 هذا الوعد الذي جاء في سورة النور تحقق بعد ربع قرن من الزمان في عهد سيدنا عثمان بعد خمسة وعشرين سنة تحقق أن الفتحات وصلت إلى الصين من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما شارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا لي منها بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز الله به الإسلام وزلا يذل به الكفر ولا نسكن ووعد رسوله من بعدهم إن الأرض لله يورسها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والمعنى ذلك لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخاف الوعيد من الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كأن الخوف من الله سبحانه وتعالى يمنع من الخوف من عباد الله عز وجل ولا نسكن انكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتحوا مين اللي استفتحوا الرسل طلبوا الفتح من الله وخاب كل جبار عنيد جبار متكبرا عن عبادة الله تعالى عنيد معاند ينتهي جزاؤه ينتهي أمره إلى جهنم وبئس المصير وخاب كل جبان عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ماء صديد غسالت وعصارت أهل النار إن الذين كفروا وكذبوا بآيتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزقوا العذاب هذه الجلود المسالة تجري في أنهار وأخاديد هي شرب أهل النار ماء صديد غريب في شكله غريب في لونه غريب في طعمه غريب في رائحته صديد ويسقى من ماء صدي يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يطلب الموت ولا يأتيه الموت أمنية الكافر في النار المعاند المتكبر الموت ولا يجد هذا الموت ثم يضرب الله عز وجل مثلا لهذا الجبار العنيد بأنه لو عمل الصالحات ووصل الأرحام وأنفق على الأقرباء وكان جوادا كريما كل هذه الأعمال الصالحة كل هذه الأعمال الصالحة وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثور السبب ما هو السبب؟ السبب كراهيته لشرع الله بيكره حاجة اسمها الشريعة إسلامية المذيع بيقول للرجل الإسلامي هو انت حتى نفكرنا دولة إسلامية احنا يا مش دولة إسلامية احنا دولة علمانية احنا ديمقراطية ما تقولناش ان دولة إسلامية كاره لشرع الله وبعدين تقول كمان انت عاوزين نحكم الشريعة احنا مش عاوزين نحكم الشريعة ولا هيا ولا احنا دولة إسلامية هذا المنطق لو هو راجل يعني بينفق ليل ونهار لا يقبل منه أعمال زي اللي قال على جلد شارب الخمر دي مهزلة دي مهزلة شرع الله في شارب الخمر بالجلد دي عليه دي مهزلة والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله هيا ديت كرهوا إيه كرهوا ما أنزل الله وممكن بيكون بيصوب ممكن بيكون بيصل وممكن بيحج ويعتمر ولكن كاره لشرع الله في أشياء أخرى في العقوبات في شرائع كتير جدا ينكرها ويقول دي مهزلة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله أعماله كراهية الشريعة دية شيء مدمر للأعمال والعزب الله ومحبط للأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويسبت أقدمكم كيف تنصروا الله؟ تنصر شرعه، تنصر دين تأتمر بما أمر تنتهو عما نهى ووعد الله تعالى لا يخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ابن القيم بيقول ايه بيقول لو اجتمع أهل الأرض جميعا على المؤمن لا ينصرون عليه إن المؤمن منصور ومؤيد من الله أما لما بيحصل انكسار للمسلم وهزيمة بتأتي منين؟ قال لك بتأتي من نفسه هو الذي جعل للكافرين عليه سبيلا بسبب ضعف الإيمان بسبب العصيان بسبب ضعف الإيمان وبسبب العصيان هو الذي جعل للكافرين عليه سبيلا أما وعد الله تعالى لا يخلف اللي هو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مؤمنين هنا كمال الإيمان ليس هو الإيمان الضعيف ولا الإيمان اللي بيصحبه معص معصية أو خطايا واحد يقول طيب من اللي ما بعصاه ومن الذي لا يخطئ فما العلاج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 ربنا اغفر لنا زنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المحسنين يعني لما يخطأ يتدارك الخطأ بسرعة ويرجع إلى كمال الإيمان ويتدارك المعصية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين كمال الإيمان لأن قد يكون مع المسلم في أثناء المعصية أصل الإيمان ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين مؤمنين هنا زي المؤمنين في الآية التانية اللي هي ولا تهنوا ولا تحزنوا هنا زي هنا الجواب لا هنا الإيمان أصل الإيمان ما زال معهم أصل الإيمان ولكن الإيمان المطلوب أن يأتي بالنصر كماله كماله وعدم المعصية فيه لذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسل سعد بن أبي وقاص قائدا على القادسية أشهر معارك المسلمين مع الفرس معركة القادسية كان قائد هذه المعركة سعد بن أبي وقاص أنتوا عارفين سعد من هو سعد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لسعد ارمي في داك أبي وأمي في غزوة أحد ارمي في داك أبي وأمي النبي اللي بيقول له كده صلى الله سلام وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد وكان سيدنا سعد مستجاب الدعوة مستجاب الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فأطاب مطعمه فكان مستجاب الدعوة دعا على الرجل بتاع العراق تحققت فيه الدعوة على طول مباشر النبي كان بيقول عليه سعد خالي فليورني أحدكم خاله يا بيفتخر بسعد انه خاله خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد خالي فليورني أحدكم خاله يعني مين وريني بس خالك كده عشان اقارنه بسعد ومع ذلك سيدنا عمر كتب له رسالة وهو رايح للقادسيه بيقول له ايه فيها يا سعد لا يغرنك ان قيل أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تغترش بكلمة خال النبي فإن الله لا يمحو السئ بالحسن فإن الله لا يمحو الحسن بالسيء ولكن يمح فإن الله لا يمحو السئ بالسيء ولكن يمحو السئ بالإيه بالحسن وعاوز أقول له إيه عاوز أقول له ما تعتمدش على النسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اعتمد على الأعمال اعتمد على الأعمال يا سعد إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب وآمرك يا سعد أنت ومعك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من أعدائكم فإن معاص القوم أخوف عليهم من أعدائهم الكلام ده في درس الصحابة خدوه نتج عنه الكلام ده الدرس ده كان فين؟ ها؟ في, أحد في أحد حنين كان فيه اغترار بالكسرة لن نغلب اليوم من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه؟ كسرتكم لكن كان الدرس المعصية ها اللي بتمنع النصر وبتجيب هزيمة كان الدرس ده في أحد فإن معاصي القوم أخواف عليهم من أعدائهم وإنما نحن ننصر بطاعتنا لله ومعصية عدونا لله وإن لم نفعل كانت لهم الغلبة علينا فإن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن لم يكن لنا الفضل عليهم بالطاعة فلن نهزمهم بالقوة ولا تقول أو ولا تقل إن أعداءنا شر منا فلن يسلطوا علينا فربما صلت على القوم من هم شر منهم كما صلت الله على بني إسرائيل المجوس عبدت النار بني إسرائيل كانوا بيقولوا نحن أبناء الله وأحباه وإحنا أولاد يعقوب وأولاد إسرائيل وأولاد إسحاق وأولاد إبراهيم وأحنا أبناء الأنبياء فاغتروا بمجرد النسب وفعلوا المعاصي ذلك بأنهم عصوا وكانوا يعتدون ولا تقل أن أعداءنا شر مننا فلن يصلط علينا فربما صرت على القوم منهم شر منهم كما صلط الله على بني إسرائيل المجوس عبدت النار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا كانت هذه رسالة سيدنا عمر قال له احذر من المعاصي وحذرك من المعاصي اشد من حذرك من العدو وعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى فان تقوى الله افضل العدة واقوى المكيدة في الحرب هذه هي الرسالة وهذه هي المعاني لمن اراد من الله سبحانه وتعالى ان يحقق له وعده والله عز وجل لا يخلف وعده وسنة الله تعالى لا تحابي ولو كانت سنة الله تعالى تحابي أحدا لحاب مين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كسرت ربعيته وشج وجهه وسال الدم الشريف من وجهه في غسوة أحد صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فاللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمن في أوطاننا اللهم اصدر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمن وأبدلنا من بعد العسر يسرى وأبدلنا من بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم